book 2 10 10 ninna ee roju rep ams al yawm ghadan ams al yawm ghadan ninna shanivaram ayindi ams kana sabt امس كان السبت نينا نينو سينما كي ويلانو امس كنت في السينما امس كنت في السينما سينما تشالا آسكتيكارنغا اوندي كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا اي روزو آدي وارم اليوم هو الأحد اليوم هو الأحد إيروج نينو باني چايدم ليدو اليوم أنا لا أعمل اليوم أنا لا أعمل نينو إنك لوني منتو النانو سأبقى في البيت سأبقى في البيت ريبو سومو وارم غدا الاثنين غدا الاثنين ريب نيન مالي پاني چيستانو غدا ساعود للعمل مجددا غدا ساعود للعمل مجددا نينو اوفيس لو پاني چيستانو اشتغل في المكتب اشتغل في المكتب آينا ايه ورو؟ من هذا؟ من هذا؟ آينا بيتر هذا بيتر هذا بيتر هذا بيتر وقف ادھیار دي بيتر طالب بيتر طالب آم ايه ورو؟ من هاذه؟ من هاذه؟ امي مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا واك سيكريتري مارتا سيكريترا مارتا سيكريترا بيتر ماريو مارتا سنيهيتولو بيتر و مارتا اصديقاء بيتر و مارتا اصديقاء పీటర్ మార్ధ స్నేహితుడు విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ బిఓ డాఈ for the book and the texts